بوك تو كبار أربعة وأربعون أربعة وأربعون. الخروج مساءً الخروج مساءً شو هل توجد هنا؟ صالة ديسكو هل توجد هنا صالة ديسكو شو استاس نوكتو كلوبو تشتي هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلي شو استاس برينكايو تشتي هل توجد هنا حانة هل توجد هنا حانة ماذا <مبدأ> يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ كيف استطيع ماذا يوجد, في اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما توجد تذاكر القدم؟ أريد أن أجلس تماماً في الخلف. أريد أن أجلس تماماً في الخلف. مشات السيد إيه عن النماذج؟ أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. مشات السيد توت عن توه. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. شو بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ متى يبدأ العرض؟ متى العرض؟ شو هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ شو بروكسيم؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ شو بروكسيم؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟